بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون آذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجُمْ بَعِيد قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُوا الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيُّ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَكِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي 117. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج 118. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من لكل زوج بهيج تبرصيرة وذكرى لكل عابد منيب ونزلنا من السماء ماء ام به جنات وحب الحصيد نخل باسقاتا لاطنا نظير رزقا للعباد واحيينا به بلده ميته كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود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 110. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 111. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد 112. ألقيا في جهنم كل كفار مَن نَّعْلِلُ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ مَرِيبَ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْخِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَضَلَّتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ 112. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد 113. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد 114. يوم نقول لجهنم هل انتلأت وتقول هل من مزيد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 114. على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 115. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود 116. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب 117. يوم يسمعون الصيحة بالحق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 فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم